أو لم يرون الله الذي خلق السماوات ولords قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأب الظالمون إلا كفورا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 فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَبُ نَّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورٌ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أُنْزِلَ هَٰؤُلَاءِ وَإِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ بَصَائِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا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 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا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 ويخرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قلوا دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله لسماء الحسنى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 وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِّيُنْ بأسا شديدا من لدنه ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ افْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا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 وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا, كانوا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا اِذَ وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا سنا من لدونك رحمة وهئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنا أي الحزبين أحسن لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا منوا بربهم وزدناهم هدى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 هؤلاء قوم نتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بي فمن اللم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـئِكَ الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفِقًا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 وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَمْ تَجْلَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْصِبُهُمْ أَيْقَاءً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فاليوم فاليوم رئيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه واليتلقى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 وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أَنَّ وعد الله حق وَأَنَّ الساعه لا ريب فيها إِذْ يتنازعون بينهم أَمْرَهُمْ فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم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 ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم وَلَا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله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 وَأَتَلُّ مَا أُوحِيَ إليك مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغُدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا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 فليوم ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا حاط بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها يحلون فيها من سابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من صندس وإستبرق متكئين فيها على لرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُ مَا نَهَرَ وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَابِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالٌ وَأَعْزُنَ فَرَأَى وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربّي أحدا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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّنَا نَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَقْ به, بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الْرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ملا ويوم نسير الجبال وتر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا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 وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَيْهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوهُ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآهَا دم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا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 وَإِن تَدْعُهُمْ إلَى الْهُدَا فَلَن يَهْتَدُوا إذَا نَبَدَ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوْتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَاهُ فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَاهُ قال أراأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أنااذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ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 قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فاقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت تَشَیِّئَ أَن